ألقوا فِيهَا سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما أُلْقِيَ فيها فوج سَأَلَهُمْ خزنتها أَلَمْ يَأْتِكُمْ نذير قالوا بلى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 وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم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 وفاته ويقبض ما يمسكهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن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 فَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أهْذَأ أَمْمَن يَمْشِي سَوِيًا أَمْمَن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 هو الرحمن بِهِ به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين